والامر بالمعدوم والنهي يعتلق أي معنويا وابا باقي الفرق عرفنا انه اشار بهذا البيت الى المساله المشهوره عند الصوليين بتكليف المعدوم أو بخطاب المعدوم أو بأمر المعدوم قال والامر والنهي اعتلق اي يتعلق بالمعدوم أي معنويا أي تعلق معنويا وأبا أي منع باقي الفرق يعني ما عدا الأشاعره وقلنا هذه المساله فيها مذهبان مذهب الأشاعره ومذهب أهل السنه والجماعه واتفقا في النتيجه واختلفا في الأصل الذي بنيت عليه المساله وهو صحه تكليف المعدوم او شيء تقول صحة خطاب المعدوم بشرط إذا اذا وجد يعني خليقه مستجمعا ليه شرائط التكليف وهذا قلنا هو الصواب دلت عليه النصوص ظواهر النصوص من واب والسنه لينذركم به ومن بلغ يعني بلغه القرآن المذهب الثاني هو مذهب المعتزله خطاب المعدوم وعلى هذا عندهم أن أوامر الشرع الوارده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تختص بالموجودين فقط فلا يتناول النص الا الموجود وأما من بعدهم فتناوله خطاب بالدليل لا بد من دليل مفصل نص أو اجماع او قياس اذا الفاظ القران وكذلك السنة إنما تختص بالموجودين وأما من بعدهم من كان معدوما قبل انقطاع الوحي فلا يدخل في النص ابتداء وانما يدخل فيه بالالحاق بالالحاق اما بنص او دليل اما بنص أو اجماع أو او قياس وهذا هو مذهب المعتزله وحكم الخطاب الحنبلي في الهداية عن الغزالي واكثر الحنفيه اختيار مذهب المعتزله وهو أن الامر لا يتناول المعدومين وانه يختص بالموجودين وعرفنا ان ماخذ ما الاشاعره ليس هو ماخذنا ما الذي هو مذهب اهل السنه و والجماعه وهم قد بنوه على مسألة الكلام النفس وعندنا كلام النفس باطل وما بني عليه فهو فهو باطل ولا شك في, في ذلك ثم اختلف القائلون بأن الأمر يتعلق بي بالمعدوم اختلف القائلون بأن الأمر يتعلق بالمعدوم هل الأمر أمر إعلام أو الزام يعني اذا تعلق به بالمعدوم على الوجه الذي ذكرناه هل هو من باب الاعلام والإخبار فقط عنده إذا وجد مستجمع لشراعه التكليف او انه ملزم انا ذاك على قولين على على قولين حينئذ نقول اختلف القائلون بان الأمر يتعلق بالمعدوم هل الأمر أمر اعلام أو الزام حينئذ هل يكون المعدوم ملزما او انه مجرد اخبار بانه إذا وجد فهو مكلف لا شك ان الثاني هو هو الصواب وهو انه أمر امر الزام فمذهبنا الحنابلة انه امر الزام وايجاب على الحقيقة أنه أمر الزام وايجاب على الحقيقة بشرط وجوده على صفة من يصح تكليفه بشرط وجوده على صفت من يصح تكليفه أو المعبر عنه بكونه مستجمعا لشرائط التكليف عين اذن يكون ماذا يكون مخاطبا اذا يؤمر أمر المعدوم أمر ايجاب وليس المراد أمر اعلام واخبار وفرق بين بين المسالتين سواء كان في الحال موجودا يتوجه الخطاب اليه أو لم يكن وهو اختيار ابي بكر الباقلاني وذلك لان أوامر الشرع في موضوعها ملزمه لا مؤلمة من غير الزام لا يعرف بالشرع إلا أمر الايجاب هذا الأصل فيه اذا كان كذلك حينئذ نقول هو مكلف هل التكليف من حيث هو من حيث الجنس هل هو اخبار أم أنه من جهه الأمر يكون أمر إجاب لا شك انه الثاني اذا ليس عندنا في الشرع ما يكون من الأوامر من جهه التكليف وعدمه إلا أمر امرا الزام ولذلك علل هذا القول بكونه لأن أوامر الشرع في موضوعها ملزمه لا معلمه من غير الزام وهذا المراد به التكليف على جهه العموم فاذا قيل مكلف معناه يجب عليه اذا في الجملة هو واجب عليه بقطع النظر عن أفراد التكليف منه هو مكروه ومنه ما هو مندوب ليس هذا المراد من المراد هل هو مكلف ام لا اذا اذا بلغ واستجمع شرعة التكليف حينئذ يتوجه اليه الامر حينئذ نكون الاوامر ملزمه لا مؤلم ومنهم من قال ان هذا الأمر أمر إعلام وإخبار فقط ليس فيه الزام وإنما أخبره الباري دلوا على انه ان وجد بشراط التكليف هندي نكون الخطاب والتوجه اليه قال ومنهم من قال إن هذا الأمر أمر إعلام وإخبار إذا كان كيف يكون يعني اذا وجد وخلق كيف يكون وليس بامر ايجاب والزام فرار من القول بأمر ولا مأمور إذا من ما قال بكونه اعلاما واخبار قال لاننا لو قلنا بانه امر عين اقتضى ذلك ماذا أن يوجد الأمر ولا يوجد المامور وهذا محال كما مر معنا والصحيح ما ذكرنا لأن الاعلام اعلام المعدوم لا يصح وانما يعلم المواجه بالخطاب هذا الاصل والاعلام المراد به الإخبار ويصح الأمر لمن ليس بحاضر ليبلغ ذلك اليه كما مر معنا قد يكتب اليه امرك اتق الله كذا ثم بعد ذلك ياتي الخطاب هل هذا محال ليس محالا إذا هو موجود في في العرف هذا القائل قد وافق ان الله سبحانه فيما لم يزل عامرا ناهيا هذا بناء على ماذا على مذهب الاشاعره والا عندنا أن الكلام أزلي النوعي حادث الاحاد حينئذ يكون متصفا بصبة الكلام هذا من جهه الجنس من جهه النوع هو ازلي ما يعبر عنه بالقديم وأما احاد الأمر احاد النهي فهي حادثه عينئذ نقول امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا عندهم أمر قبل خلق وهذا هذا باطل لانه مبني على انكار ماذا على جعل احاد الكلام قديمات على جعل أحد الكلام قديمك كالنوع هذا ان سلموا بأنه يتنوع وتم قولان عند الاشاعره كما ياتي في محل ان شاء الله تعالى ولان هذا القائل قد وافق ان الله سبحانه فيما لم يزل الامر الناهيا ولا مخاطب حينئذ اذا يسمى آمرا ناهيا ولا مخاطب اذا يسمى بذلك اذا يسمى بكونه آمرا قال في البحر والقائلون بجواز امر المعدوم اختلفوا كما قاله القاضي ابو بكر فذهب الفقهاء إلى أن الأمر قبل وجود المأمور أمر إنذار واعلام ان الامر قبل وجود المأمور أمر انذار واعلام وليس بأمر ايجاب على الحقيقة وذهب المحققون إلى أنه أمر ايجاب على شرط الوجود فإنما يتحاشى من الايجاب يعني القائل يلزم مثله في الاعلام وكما يتعذر الزام المعدوم شيئا يتعذر اعلامه يعني إذا فر من كونه لا يقال بأنه أمر ايجاب فر من كونه يوجد آمر ولا مأمور كذلك إذا كان خبرا حينئذ يوجد ماذا مخبر ولا ولا مخبر اذا ما فر منه وقع وقع فيه هذا ما يتعلق بهذه المساله ثم قال النظم رحمه الله تعالى بعد ذلك ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب أو لا فندب أو جزم تركم فتحريم وإلا وورد نهي به خصا فكره او فقد فضد لولا وإذا ما مخير اباحه وحدها قد قرر هذا شروع منه في تقسيم احكام الشرع ومر معنى أن الحكم هو خطاب شرعي هنا اذا راد بهذا ان يتمم الحد كل ما مر معنا هو تتميم للحد شرح لمحترزات الحد سبق أن الحكم مصدر قولك حكم بينهم يحكم حكما إذا قضى ومعناه في اللغة المنع والقضاء والاليه يرجع التراكيب مادة حاكم أو أكثرها تدور حول المنع والقضاء اذا الماده هذه تدور على هذين المعنيين اما المنع وإما القضاء ولذلك سمي القاضي قاضيا لماذا سمي القاضي حاكما لانه يمنع يمنع مماذا من غير الحق أن يقال أو لمنعه الخصوم من التضلم لمنعه الخصومه من من التضلم وسميت هذه المعاني التي معنى هنا الوجوب والحظر وغيرهما احكاما لأن معنى المنع موجود فيها حاضر والوجوم سميت احكامه لكون المنعي هذا المنع المعنى موجود فيها أو موجودا فيها وأما الحكم الشرعي في الصلاح الاصوليين فهو كما مر خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف وان زدت بالاقتضاء أو الوضع أو التخيير من أجل ادخال النوعين آتيين فهو حسن لكن يحذف قوله من حيث إنه مكلف لانه اذا قيل من حيث انه مكلف حينئذ دخل فيه الاقتضاء والتخيير والوضع وهو كذلك فاذا حذفت قوله من حيث انه مكلف حينئذ نحتاج الى هذه الزيادة الاقتضاء أو التخيير او الوضع مره تفصيل ذلك في اوائل الكتاب ونظر الاصوليين كما مر لتعريف الحكم الشرعي هو باعتبار مصدره اعتبار المصدر يعني المتكلم مصدر محل صدور الشيء محل صدور الحكم الشرعي من الله عز وجل اذا النظر او الكلام هنا باعتبار قائله يسمى حكما وكذلك باعتبار المتعلق به عين يد يسمى يسمى حكم. لكن عند الاصوليين على جهه الخصوص يكاد يكون محل اطباق الا نظر قليل ان الحكم الشرعي عنده باعتبار مصدره باعتبار المصدر لكن إن استعمل بعض ما يتعلق بفعل المكلف اطلقوه على حكم الشرع الذي هو باعتبار المصدر فهو من باب التوسع والمجازي واما العصر فهو عندهم غير غير صالح لذلك كلاهما صحيح فما سياتي لكن من حيث التحرير تحرير المصالح يقال حكم الشرعي عند فصوليين المراد به باعتبار مصدره وهو الله عز وجل اذا يكون حينئذ الحكم صفة لهم إذا كان باعتباري المصدر والحكم عينيه يكون ماذا يكون صفته له ولذلك ذقيل الايجاب هذا حكم الشارع حكم الله تعالى هو صفه للخطاب نفسه اقيم الصلاه ذات اللفظ والمعنى يسمى ماذا يسمى ايجابا اذا باعتبار المصدر نعرفه بهذا التعريف وعند الفقهاء الحكم هو مدلول خطاب الشرع واثره مدلول خطاب الشرع واثره يعني ها باعتباري اللفظ لكن لا باعتبار ذاته المصدر وانما باعتبار كونه متعلقا بفعل المكلف فقوله أقيم الصلاة باعتبار ذاته باعتبار المصدر ايجاب باعتبار كون المخاطب هنا العبد حينئذ يسمى ماذا سمى مذلولا واسم وهو وجوب الصلاه فهما مختلفان بالاعتبار متحدان بالذات اتحدان بالذات يعني اللفظ واحد اقيم الصلاه لكن باعتبار اضافته الى الباري فهو ايجاب و باعتبار اضافته العبد فهو فهو وجوب و اما الواجب فهو صفه فعل العبد نفرق بين الانواع الثلاثه اذا فرق بين الحكم الشرعي عند الاصوليين والحكم الشرعي عند عند الفقهاء عند الاصوليين خطاب الله ذاته وعند الفقهاء مدلول خطاب الشرع فرق بين النوعين ونظر الفقهاء باعتبار متعلقه وهو فعل العبد فعل العبد. قال الامام احمد الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله يعني وافق الاصوليين هذا الظاهر وإن حمله الحنابل على أنه موافق لقول الفقهاء يعني قال خطاب الشرعي وقوله القول الذي هو اللفظ والمعنى والخطاب الذي هو اللفظ والمعنى هذا تعريف الحكم الشرعي عند الامام احمد حينئذ يدل على أنه اختاره طريقه الاصولين إن كان ذلك كان مشهورا في زمانهم لكن هذا الظاهر انه ان صح صحت هذه النسبة اليه من تعريف الحكم الشرعي بانه خطاب الشرع وقوله حينئذ يكون ذهب مذهب الاصوليين ومراده ما وقع به الخطاب أي مدلوله وهو الايجاب والتحريم والاحلال وهو صبته الحاكم هكذا شرحه ذيب بالتحبير ولكنه هذا لا يوافق ظاهر كلام الامام أحمد رحمه الله تعالى اذن قال خطاب الشرع وقوله اذا ذاته فتفسيره بالمدلول حمله على مذهب الفقهاء هذا فيه شيء من من التعسف لانه مخالف لظاهر النص مراده ما وقع به الخطاب ما وقع به خطاب يعني مدلول الخطاب حينئذ يكون قد فسر الخطاب بمعنى المخاطب به وفسر القول بمعنى المقول اطلاق المصدر في المحلين موضعين بمعنى اسم المفعول وهذا مجاز فلا يعدل اليه إلا الا وليس ثم قرينه تدل على أن هذا مراد الامام احمد رحمه الله تعالى قال فهو عند الامام احمد مدلول خطاب الشرع وهذا في نظر والظاهر أن الإمام احمد أراد بزيادة وقوله على خطاب الشرع التأكيد من باب عطف العام على الخاص لأن كل خطاب قول وليس كل قول خطاب كما مر معنا في اوائل الكتاب إذا تقرر ذلك فالحكم عند الاصوليين نفس خطاب الله تعالى فالايجاب مثلا هو نفس قول الله تعالى اقيم الصلاه نفس اللفظ اقيم الصلاة هو هو هو حكم الشرع عند الاصوليين وليس الفعل صفه من القول ليس الفعل صفه من من القول ليس داخلا في القول الفعل منفكت الفعل الذي تعلق به الخطاب هذا منفك عن عن الخطاب ولذلك نقول التعريف خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اذا عندنا متعلق وعندنا متعلق به المتعلق هو هو الخطاب المتعلق به هو فعل المكلف وليس فعل المكلف صفه من من الخطاب بل هو منفك مغاير عنه فدل ذلك على ان ثم مفاصل بين بين النوعين وليس الفعل صفة من القول اذ القول متعلق إذ القول متعلق بالمعدوم قول متعلق بالمعدوم لأن من شرط صحه التكليف كونا الفعل معدوما لا يصح أن يكلف الا بشيء معدوم حينئذ اقيم الصلاه تعلق بقول تعلق بي بشيء معدوم الذي هو الصلاه لم تكن ثم ثم كانت حينئذ لم يفعل الصلاه ثم امر بها اقيم الصلاه ثم احدث الصلاه اذا تعلق بفعل المكلف لكنه لم يكن ذلك الفعل موجودا حينئذ يكون المتعلق تعلق بماذا بمعدوم وواضح قال اذا القول متعلق بالمعدوم وهو فعل الصلاه في المثال المذكور واذا كان الفعل معدوما لان من شرط صحه التكليف مكلف به ان يكون المكلف به معدوما اما من خطب بالصلاه فادى الصلاة هنيد قطع عنه خطاب فلا يقال بانه مكلف بصلاه العشاء مثلا كما لو, لو صلى لماذا لأنه قد اوقعها قد حصلت وتحصيل الحاصل هذا محال فلا من أن يكون ان يكون الفعل معدوما ثم يتعلق به به الخطاب فصفته المتاخره عنه اولى بالعدم إذا كان الفعل معدوما فصفته المتاخرة عنه اولى بالعدم الذي هو الايجاب صفة الفعل ماذا عندنا ايجاب ووجوب وواجب كذلك صفة الفعل الذي هو الواجب اذا كان اذا كان الفعل معدوما فصفته من باب أولى إذا كل منهما يعتبر معدوما لم يكن ثم بعد ذلك كان فالحكم وهو الايجاب مثلا له تعلق بفعل المكلف وإن كان معدوما بل ش... بل شرط في صحة التكليف كما مر فبالنظر إلى نفسه التي هي صفه الله يسمى ايجابا الذي واقم الصلاة وبالنظر إلى ما تعلق به وهو فعل المكلف يسمى وجوبا عينيد نقولهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار بالاعتبار يعني بالنظر إذا نظرت إليه واضفته واسندته إلى شيء اختلف عمله وسنده الى شيء آخر اقيم الصلاه لنا فيه نظران نظر بإضافته إلى قائله المتكلم به وهو الله عز وجل نسميه ايجابا وهو الحكم الشرعي عند الاصوليين نظر باعتبار ماذا باعتبار المتعلق به وهو فعل مكلف فنقول أقيم الصلاة علق بفعل المكلف نسميه ماذا نسميه وجوبا الصلاة فعل المكلف بالذات قيامه وقعوده وجلوسه نقول هذا ماذا يسمى واجبا فالواجب صفه لفعل المكلف والوجوب مدلول الخطاب والاجاب ذات الخطاب باعتبار ماذا باعتبار مصدره فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار يعني بالنظر ولهذا ترى المحققين تارة يعرفون الإيجاب وتاره يعرفون الوجوب نظرا إلى الاعتبارين نظرا إلى الى الاعتبارين أما الواجب هذا يعتبر من المجاز البعيد الذي يذكره كثير من من الاصوليين في المختصرات لكنه من اجل التسهيل على على الطالب الا اصل يعرف اما الاجابه والوجوب لان كل منهما متعلق باللفظ الذي بالخطاب واما الواجب هذا ليس متعلقه بالخطاب إنما هو وصف للفعل ليس وصفا للكلام أما وصف الكلام فإما ايجاب او وجوب واضح هذا الايجاب والوجوب وصف للخطاب نفسه الايجاب باعتبار المصدر والوجوب باعتبار المدلول مدلول الخطاب لأن مدلول الخطاب هو داخل في في مفهوم الخطاب لأن الخطاب المراد به ماذا اللفظ والمعنى على ما قلناه على مذهب السنه والجماعه اما الواجب فهو صفته فعل المكلف منفكن عن النص تماما وهذا يدل على أن ذكر الواجب وإرادة الإجاب او الوجوب هذا فيه شيء من من البعد هذا حاصل كلام القاضي عضد الدين وهذا الذي قاله انما هو كالجواب عن الاعتراض بقولهم المقصود في تعريف الحكم تعريف المصطلح بين الفقهاء لان الماخوذه انه من تعريف الفقه وهو ليس نفس الخطام بل ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمه اعني صفه فعلي المكلف يعني هذا يجاب بناء على أنه إذا أرادنا أن نعرف الحكم الذي أخذ قيدا في تعريف الفقه العلم بالاحكام الشرعيه فعينذا إذا عرفنا الفقه فالانسب أن نذكر تعريف الفقهاء وليس الانسب ان نذكر تعريف الاصوليين لماذا لأن البحث هنا في الفقه إنما هو باعتبار نظر الفقهاء لأن نظر الأصول هو في الأدلة وما تدل عليها هذه الادله الادله الأصول كتاب وسنه واجماع وقياس ثم وجوه الدلالة من هذه الأدلة على ثبوت الاحكام هذا بحث الاصولي فقط وأما بحث الفقيه فإنما ينظر في افعال المكلفين افعال العباد من حيث ماذا من حيث كونه يميز بين الفعل الواجب والفعل المندوب والفعل المحرم والفعل المكروه والفعل المباح فيثبت الاحكام الشرعية التي ياخذها من الاصوليين يثبتها على هذه الافعال فيقول هذا فعل واجب هذا الى اخره ولا علاقه له بالأدلة واما نظر الاصول فهو فيه في الأدلة ولا علاقه له بافعال المكلفين حينئذ انفترقا من حيث الموضوع فموضوع وصول الفقه الأدلة الاجماليه كما مر معنا وأما موضوع الفقه فالنظر في افعال العباد أو افعال مكلفين حينئذ إذا أردنا أن نعرف الحكم الشرعي الذي هو الذي هو قيد في مفهوم الفقه فالانسب الناتي بي تعريفي الحكم الشرعي عند عند الفقهاء قال البرماوي وغيره لما كان كثير من العلماء يتسامحون باطلاق اسم نوع الحكم على متعلقه من الفعل وعكسه يعني توسعون لما قرروا هذه الاصول السابقه توسعوا في إطلاق الايجاب على الوجوب والوجوب على الايجاب والايجاب على الواجب والواجب على الايجاب اذا في شيء من, من التوسع لكن إذا اطلق الايجاب على الواجب هل يدني كن التوسع من حيث ماذا اطلاق نوع من انواع الحكم الذي هو الايجاب على متعلقه الذي هو فعل مكلف والعكس بالعكس فيكون حين إذا أطلق الواجب مرادا به الايجاب اطلق ما تعلق به فعل المكلف على نوع من من الحكم إذا كل منهما يتوسع فيه فيطلق على الاخر قال لما كان كثير من العلماء يتسامحون بإطلاق اسم نوع الحكم كالايجاب مثلا نوع الحكم لأن الحكم انواع على متعلقه من الفعل وعكسه أي اطلاق المتعلق على نوع الحكم فيقولون الحكم اما واجب او مندوب الى اخره اما واجب او مندوب الى اخره هذا باعتبار ماذا اطلاق المتعلق بالفعل على نوع الحكم لأن الواجب هذا ليس هو الحكم ليس هو الحكم انما هو متعلق بفعل مكلف فأطلق ما يختص بفعل المكلف على نوع الحكم الذي هو الايجاب أو المندوب اطلقه مرادا به الندب ويقولون في الفعل انه ايجاب أو ندب إلى اخره فاطلق نوع الحكم على على نفس الفعل على نفس الفعل لما كان كذلك تعرضت للفرق بينهما بحسب الحقيقة وان الواجب ما تعلق به الايجاب اذا الواجب ما تعلق به الايجاب وهو كذلك يعني فعل تعلق به حكم وهو الايجاب عين يوصف الفعل بماذا بكونه واجبا ولذلك تقول زيد صلى فعل واجبا ولا تقول زيد صلى فعلا ايجابا او وجوبا صحيح هذا التعبير زيد صلى فعل واجبا يقول افعل الواجبات ويترك المنهيات مكروهات والمحرمات ولا تقل يفعل ماذا الإيجاب والوجوب لان هذا لا يفعل إنما يفعل ماذا الصلاة التي هي واجب اذا الصلاه فعل للمكلف فتوصف حنيذا بكونها واجبا وامال ايجاب والوجوب فهذان وصفان كلامي ذاته وان الواجب ما تعلق به الإيجاب والمندوب ما تعلق به الندب إلى آخره فيصاغ لكل فعل من الحكم الذي تعلق به اسم يصاغ لكل فعل يفعله العب من افعال العباد من الحكم الذي تعلق به اسم يحصل به الإعلام والتمييز عن بقيه الافعال فيقال للفعل الذي تعلق به الايجاب يقال موجب اسم مفعول وواجب لانه مطابق لاوجب وكذلك يقال في البقيه ان تعلق الايجاب بفعل نقول الفعل واجب وان تعلق الندب بفعل نقول الفعل مندوب وان تعلق التحريم بفعل نقول الفعل محرم وان تعلقت الكراهه بفعل نقول الفعل مكروه وان تعلقت الاباحه بفعل نقول الفعل مباح اذا فرق بين بين النوعين فالمتعلق هو الايجاب والمتعلق به هو فعل المكلف ولكل منهما اسم خاص اسم خاص يختص به دون دون غيره قال الزركشي في البحر علم من تعريف الحكم بالتعلق بفعل المكلف أن الأحكام لا تتعلق بالاعيان إذا قلنا التعريف خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اذا الاعيان هل تتعلق بها الأحكام ام لا نحن قد خصصنا التعلق ب فعل المكلف يلزم منه أن الاعيان لا تتعلق بها الأحكام لا تتعلق بها الاحكام واذا كان كذلك حينئذ نقول ثم فرق بين فعل المكلف وبين بين الاعيان فمحل الأحكام الشرعيه هو افعال المكلفين واما الاعياك الميت والام نحوها نقول هذا ليس محلا لي للحكم الشرعي قال وسياتي ان شاء الله تعالى في باب أن نحو حرمت عليكم امهاتكم قالوا أم هذه عيب ليست بفعل المكلف اذا هل يتعلق بها التحريم قالوا لا اذا لابد من ماذا لابد من التقدير حرمت عليكم امهاتكم يعني النظر سلامه المجالسه المس جماع النكاح هذا محتمل فصار مجملا هنيدي لابد من من شيء يقدر مناسب للمقامه فيقال حرمت عليك امهاتك عن النكاح فيحرم على على البري نكاحه نكاح امي فهو من باب الحذف بقرينه الدلاله العقلي أن الاحكام انما تتعلق بالافعال دون دون الاعيان قال ولكن ولكن هذا ليس متفقا عليه يعني كون الاحكام لا تتعلق بالاعيان أما تعلق بافعال المكلفين فهو محل اتفاق أما هل تتعلق بالاعيان أو لا هذا محل خلاف ولذلك لما قال بأنها تتعلق بافعال المكلفين ولا تتعلق بالاعيان قال ولكن هذا ليس متفقا عليهم فقد ذهب جمع من الحنفيه إلى أن الحكم يتعلق بالعين كما يتعلق بالفعل اذا سووا بين هذا المذهب الأول سووا بين الفعل والعين في أن كل منهما يعتبر ماذا يعتبر متعلقا للحكم الشرعي فكما أن الحكم الشرعي يتعلق بافعال المكلفين كذلك يتعلق بالاعيال فقد ذهب جمع من الحنفية الى ان الحكم يتعلق بالعين كما يتعلق بالفعل ومعنى حرمه العين خروجها من أن تكون محلا للفعل شرعا كما أن حرمه الفعل خروج من الاعيان شرعا بمعنى أن المراد بالخروج هنا خروج شرعي وليس خروج وليس خروجا حسيا وان المراد من الحكم على العين هو باعتبار الشرعي لا باعتبار الحس ولذلك قيد كل في الموضعين بكونه شرعيا ومعنى حرمه العين كون العين محرمة حرمت عليكم الميته ما المراد خروجها من أن تكون محلا للفعل فلا يتناولها ولا يأكلها إلى آخرها لكن لو قيل بهذا المعنى حينئذ لا لا يكون لا يكون الحكم منصبا على العين وانما فيه شيء من التاويل إذا قيل حرمت عليكم الميته يعني ماذا انها خرجت من افعال المكلفين عين اذا ردها إلى فعل المكلف بهذا المعنى يعني كونها خرجت عن فعل المكلف يعني لا يتعلق بها ماذا لا أكل ولا ولا ما يمكن ان يصنع من من الميته اذا رد هذا المعنى إلى فعل المكلف فما ما الفائده من كون جعل الحكم يتعلق بالعين كما تعلق بالفعل اذا فسر تعلق الحكم بالعين عدم دخوله في فعل المكلف هل في فائده لا فائده اذا نقول ما ذكره عن بعض الاحناف في شيء من النظر بمعنى أنه ماذا إذا كان معاله أن يرد ويفسر بفعل المكلف كونه خرج عن فعل المكلف اذا نقول النتيجة أن الافعال ان الافعال هي محل التعلق وما عداه فلا ولذلك قال ومعنى حرمه العين حرمه العين إذا تعلق التحريم بالعين مثال هذا حرمت عليكم امهاتكم اذا ما معنى حرمت عليكم امهاتكم تعلق الحكم هنا بالعين ولا اشكال فيه معناه خروجها أي هذه العين من أن تكون محلا للفعل محلا للفعل يعني لا يتعلق بها فعل من افعال المكلفين اذا رجع الى افعال المكلفين وجعله ماذا جعله شرعا كما أن حرمه الفعل خروج من الاعيان شرعا حرمه الفعل يعني هذا الفعل حرام اذا خرج ذلك الفعل عن أن يتعلق باي عين كانت من الاعيان اذا رد كل منهما الى الى الاخر هذا فيه شيء من من التكلف فالصواب ان يقال إنما تتعلق به بالافعال وله شيخ الاسلام كلام ياتي ظاهره انها تتعلق به من لكن تفسر بماذا بالفعل تفسر به بالفعل لأن الخطاب هنا متعلق بالمكلف وهذه لا تخاطب اصلا للميت الميت ولا, ولا الخمر ولا ولا ولا من حيث كون الابن ينكحها او لا والاصل انها لا تخاطب فاذا كان كذلك فمحل الخطاب هو من يفهم ويعقل واذا كان كذلك ان حصل الخطاب وتوجب الاحكام الشرعيه الى إلى المكلفين دون دون الاعيان قال وذكر صاحب الميزان من الحنفية أن الحلة والحرمة إذا اضيفا إلى الأعيان فهي أوصاف لها تكون اوصافا للافعال في قول الحنفيه خلاف للمعتزله وهذا قول اخر منسوب للحنفيه حينئذ نقول اذا اضيفت الاحكام الى الاعيان صارت اوصافا لها لكن باعتبار ماذا هذا فيه شيء من الاجمال هل باعتبار كون الميتة حرمه واتصفت الحكم الشرعي أو أن هذه العين التي هي الميتة خرجت عن فعل المكلف فلا يتعلق بها فعل مكلف إن كان الثاني فرجع إلى المذهب الاول وان كان الاول فاحتاج الى مزيد تفصيل ليس ثم ما يوضح ذلك قال وانما انكرت المعتزله اضافه التحريم إلى الاعيان اذا هذا مذهب المعتزله لالا يلزمهم نسبه خلق القبيح إلى الله تعالى إذا قيل ماذا إذا قيل بكون الميت حرام حينئذ اضفنا التحريم إلى العين والتحريم يستلزم التقبيح اذا هذه الميت خلقها قبيح ورجع ماذا الى نسبه القبح إلى فعل الله تعالى وهذا محال اذا لا تنسبوا الاحكام الشرعيه الى الى الاعيان وهذا في خلل لان يلزمهم نسبه خلق القبيح إلى الله تعالى فالله تعالى يخلق الحسن ويخلق القبيح لكن باعتبار فعله لا يكون قبيحا وانما يكون باعتبار ماذا ها باعتبار المفعول او المقضي كما هو شان في باب القدر خيره وشره قال النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس اليك اذا الشر يعتبر ماذا في في المفعول ليس بالفعل ليس بالقضاء فانما هو في في المقضي اذا ليس في الخلق ما هو قبيح وانما القبيح يكون في المخلوق هذا لا اشكال فيه ابليس هذا قبيح لكن باعتبار ماذا باعتبار ما يتعلق بافعال المكلفين لالا يلزمهم نسبة خلق القبيح الله تعالى بناء على أن كل محرم قبيح وهو كذلك صواب ان كل محرم قبيح ولا يلزم من اضافتي ولا يلزم من اضافه الاعيان او الاحكام الى الاعيان ان يكون فيه خل العقد هذا لا يلزم منه لكن نحتاج هل ثبت او لا فقط اما لو لو صح فلا إشكال فيه وابن تيميه يميل الى هذا وذكر صاحب الاسرار منهم أن الحل والحرمه معن إذا كان لمعنا في العين اضيف إليها لانها نسبه كما يقال جرى الميزاب يعني الاضافه اضافه الاحكام إلى الاعيال اما لكونها من حيث هي ذاتا تكون متصفه بما دل عليه الحكم الشرعي او باعتبار النسبه والاضافه باعتبار النسبه والاضافه كقوله جرى الميزاب يعني جرى الماء في الميزاب ميزاب لم يجري او لا هذا مجاز اسنادي جرى الميزاب هل الميزاب جرى لا لم يجري حرمت عليكم الميت هل الميت حرام لا انما حرم ماذا اكلها اذا رده الى الى القول الاول ردوا الى الى القول الاول وقال حرمت الميت لأن تحريمها لمعنى فيها أو كذلك لمعنى فيها ولا يقال حرمت لأن حرمتها احترام المالك يعني قالوا حرمت ولا قالوا حرمت هذا كذلك تفريق في شيء من التكلف ومثل هذه المسائل قد يصعب احيانا تصورها لأن فيها شيئا من بناء هذه الفروع على أصول معتقد عندهم إذا كان كذلك حينئذ نقول نرجع إلى الاصلي وهو أن الاحكام الشرعيه الاصل فيها انها متعلقة بافعال المكلفين اولا لأن الحكم الشرعي الذي هو الخطاب انما يتوجه إلى الى المكلف هو الذي يقال له وجب عليك كذا وحرم عليك كذا واما ذات الاعيان فان كانت فيها أسباب مقتضيات للتحريم والايجاب ونحو ذلك لكن لا يلزم منها ان تضاف الاحكام اليها لان الاحكام معلله حرمت عليكم الميته لماذا لخبثها اذا كونها خبيثه استلزم ماذا التحريم لكن لا يلزم من ذلك اسناد التحريم الى العين وإنما هو وصف لليفعل المكلف واما هي فلا فلا تخاطب خطاب الله المتعلق بفعل مكلف اذا على اصله فيكون حينئذ فيه احتياضا عن عن الاعيان ولو اسند في موضع ما التحريم أو الايجاب إلى العين يؤول إلى ماذا إلى الفعل اوول الى الى الفعل لانه لا فائده من أن يقال الميت حرام ثم بعد ذلك من نتيجه يحرم عليك التلبس بها بأي وجه من الوجوه إذا رجع الى فعل المكلف وقل ذلك في في سائر ما يمثل له بالاعيان فحصل في تعليق الاحكام بالاعيان ثلاثه مذاهم وعند المعتزله الحكم الشرعي صفه للفعل المحكوم بانه حلال او حرام او واجب يعني المعتزله لا يرون تعلق الأحكام بالاعيان لان يلزم ماذا وصف الحرام أو المحرم بكونه قبيحا فعنيد يضاف القبح الى فعل الله تعالى وخلقه وهذا باطل ففر منه الى ماذا الى انكار كوني الى انكار كون الاحكام تتعلق بي بالعياب النتيجه صحيحه لكن الاصل باطل النتيجه صحيحة والاصل باطل ولذلك ينظر في الاقوال دائما قد يكون القول صحيحا لكن دليله فاسد لا يصح قد يبنيه على على بدعتنا والعصر بدعي وقد يبنيه على دليل في الجملة مقبول لكنه يكون ماذا يكون ضعيفا فينظر في هذه المساله وليس كل من بنى قولا على دليل فاسد دل على ان القول باطل لانه قد يكون له دليل صحيح آخر كما مر معنا في خطاب المعدوم الشاعر يقولون بذلك وهل السنه يقولون بذلك والدليلان او القولان مبنيان على اصلين مختلفين كذلك الشأن هنا نحن نقول الاعيان ليس متعلقه للاحكام والمعتزله قالوا بذلك هل إذا قلنا بذلك وافق المعتزله قل لا كانت الموافقه هي في الظاهر لا, لا في الدليل وهو الوجوب والحرمه والحل الذي هو موجب الايجاب والتحريم والاحلال ومقتضاه فالحكم صفه ثابته للفعل صفه ثابته للفعل والشرع كشفه بناء على ما مر معنا أن ان المعتزله عندهم الحسن والقبح العقليين عندهم مساله الحسن والقبح العقليين يعني من حيث الوصف ومن حيث ما يترتب عليهم من الثواب والعقاب وافقناهم في الأول وخالفناهم في الثانية اذا قالوا الشرع ياتي كاشف وليس موجبا انما كشف اذا الإجاب ثبت قبل الشرع والتحريم ثبت قبل الشرع لكن الذي جاء يميز يكشف هذا عن ذاك هو هو الشرع فالشرع كاشف وليس بمثبت لي للاحكام بل العقل هو الذي اثبت الاحكام كما يقولون في الحكم العقلي إن العقل كشفه فعرف ما هو حسن في نفسه وقبيح في في نفسه هذا مذهب المعتزله وهو أن متعلق الحكم الشرعي هو الافعال فحسب وهذا هو الظاهر فاذا جاء ما يتعلق بالاعيان هم الذين قالوا بكونه يتعلق بالاعيان اولوه إلى إلى الفعل لكن شيخ الاسلام تيم رحمه الله تعالى له كلام في ظاهره قد يقول بان حكم الشرع يتعلق بالعين كذلك ما يتعلق بالفعل قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كتابه اقامه الدليل على ابطال التحليل قال فالتحريم الذي هو حكم الله والحرمه التي هي صفه الفعل ابو الشرخ الاسلام هنا وافق الوصوليين لم يقل كما قال بعضهم هنا بانه يحتاج الى ما الى التجديد يعني وقف على ما وقف عليه المعاصرون من كونه ماذا من كونه فيه خللا لكن لا يلزم من ذلك ماذا ابطال الفن من من اصله بل ينظر فيه ثم بعد ذلك ما خالف الاصل الذي هو المعتقد بينه وما خالف الفرع الصحيح حينئذ يبين كل منهما يبطل قال شيخ الاسلام في الذي هو حكم الله والحرمه التي يصبت الفعل اذا وافق شيخ الاسلام بكون ماذا بكون الحكم الذي هو التحريم هذا وصف للقران كلام الله تعالى وان الحرمه والمحرم بمعنى واحد أنه صفه لفعل المكلف اذا ننظر الى الى النص من جهتين من جهه كونه مصدره الله تعالى ومن جهه كونه متعلقا بفعل المكلف فلم ينازع فيه في ذلك سواء جعلت اضافه أو عينية اضافه أو عينيه اشار إلى قولين المذكورين على الاحناف اضافه يعني نسبه جرى الميزابه مردوه كذلك إلى افعال العباد عينية ذاتها عينية ذاتها بمعنى أن الاسناد يكون حقيقه وأما في الأول يكون ماذا يكون مجازا وكل منهما مرده الى الى فعل المكلف قال والمقتضي للتحريم الذي هو علم الله المقتضي للتحريم هو علم الله لان ما ما من تحريم الا وهو لمفسده هذه يعلمه الله تعالى بناءا عليها وبناء على ان احكام الباري جل وعلا الشرعيه والكونيه كلها معلله هذا هو الحق في هذه المساله او اجماع الصحابه على, على ذلك أن افعال الباري جل وعلا واحكامه الكونية والشرعية كلها معلله بمعنى أنه لا يحكم إلا لعلة حينئذ عالما بأن هذا الشيء هذا العين فيه خبث في مفسده فحرمه اذا التحريم تابع لما ذا لعلمه دل عليه عالم فحرم ثم هذا الذي هو عين فيه شيء مما يقتضي التحريم حينئذ تكون الاحكام معلله ولا اشكال فيه قال والمقتضي للحرمه التي هي الوصف الذي ومعلوم الله حتى يضيف الحكم الذي هو وصف الله لعلمه ويضيف المحكوم به الذي يسمى حكما أيضا وهو صبته الفعل إلى معلومه اذا ثم أمور أولا تحريم ثانيا حرمه ثالثا علم رابعا معلوم تم اربعه عندنا تحريم هذا صفه الله تعالى وهو حكم وعندنا حرمه وسمها كذلك الشيخ الاسلام حكما وعندنا علم الذي مقتضي للتحريم وعندنا معلوم الذي هو متعلق ماذا متعلق العلم هذه اربعه اشياء فهذه الامور الاربعه ثابته وان لم يعلم المكلف بالتحريم وهو كذلك لا يشترط في ثبوت هذه الأمور الاربعه ان يكون المكلف عالما لا لا يشترط وانما يشترط فيه ماذا في التأثيم هل يأثم أو لا يأثم لابد ان يكون عالما بالتحريم التحريم فيما يمكنه بأن يكون جاهلا به فظهر معنى قول جمهور الفقهاء وذوي الفطر السليمه ان هذا محرم باطناً لا لذا هذه مساله اخرى ولا اولى تعنينا قال ايضا كما في جميع المسائل وأما الاحكام التي هي الامر والنهي الامر بنوعيه ايجاب وندب والنهي بنوعيه كراهه وتحريم التي علينا أن نعرفها فلا تثبت بدون دليلها وهو كذلك وايضا فان قول الله ورسوله هو المثبت لهذه الاحكام لا أمر إلا بقوله من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك الشان في في النهي فلا تثبت هذه الاحكام إلا بدليل شرعي حينئذ تكون هذه الاحكام لازمه للدليل لا تثبت إلا, إلا بدليل فإذا ورد الدليل ايندين وجد نوع من هذه الانواع الخمسة فإذا انتفى الدليل انتفت الانواع الخمسة اذا هي لازمه لهم قال فاذا انتفى الموجب انتفى موجبه انتفى الموجب يعني الدليل انتفى ماذا منجبه يعني أثرهم فانتفت انتفاء موجبها وهو كذلك وهو دليلهم فإن خطاب الشارع ليس دليلا مختصا بل هو الدليل يعني دليل عام تثبت به الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات فالدليل اعم من الحكم من نوع الحكم دليل اعم من نوع الحكمي, الحكمي حينئذ يوجد الدليل ولا يوجد الإجاب يوجد ماذا التحريم مثلا لكن إذا وجد الإجاب الواجب لابد من دليل موجب دليل مختص إذا وجد الواجب لابد من دليل مختص لكن إذا وجد الدليل قد يكون مدلوله واجبا او مندوبا الى الى اخره بل هو الدليل وهو المثبت لها في نفس الامر ولا واجب الا ما اوجبه الله تعالى ورسوله ولا حرام الا ما حرمه الله ورسوله هذا إذا أثبتنا بموجب الخطاب إذا أثبتنا الحكم الشرعي بموجب يعني ما اوجبه الخطاب مثل أن نقول أوجب الله ذلك فوجب ضرب تعبير الشيخ الاسلام هنا بالخطاب لا اشكال فيه يعني لم يرى فيه باسا كذلك قال اوجب الله ذلك يعني الفعل فوجب اوجب فوجب الواجب هذا وصف ل فعل المكلف أوجب الله اضفت الفعل هنا إلى ماذا إلى الله عز وجل فهو الذي اوجب اوجب ايجابا لذلك اوجب ايجابا فوجب ذلك الواجب فنحكم على الصلاه بكونها واجبته قال وحرمه فحرمه حرم الله الشيء فحرم اذا حرم الله اسند التحريم الى الله فهو صبته له فحرم ذلك الشيء فهو صبته لذلك الشيء فيكون مخلوقا كذلك اذا فرق شيخ الإسلام ولم يخرج عما سنه الاصوليون فيه في ذلك اذا فرق بين الإجاب والواجب وسلم به رحم الله تعالى كذلك فرق بين التحريم وبين بين الحرام قال فهما شيئان ايجاب ووجوب وتحريم وحرمه صحيح ام لا واضح هذا من الكلام السابق فهما شيئان ايجاب ووجوب وتحريم وحرمه فالايجاب والتحريم يعود إلى خطاب الشارع وكلامه الايجاب والتحريم قال يعود إلى خطاب الشارع وكلامه يعني وصف للكلام هذا باعتبار مصدره وافق الاصوليين هنا والوجوب والحرم فهو صفه للفعل صفه ليه للفعل لكن الوجوب ليس صفه لي لذات الفعل وإنما باعتبار تعلق الخطاب بفعل مكلف هذا الذي عند الاصوليين حينئذ نقول الوجوب هو مدلول الخطاب ليس الفعل هو وجوب ولذلك نقول فعل الصلاه فهي واجبه ولا نقول فعل الصلاة وهي وجوب بل الوجوب هو مدلول النص حينئذ نقول اقيم الصلاه هذا ايجاب مدلوله وجوب الصلاه وجوب الصلاه هذا حكم شرعي هو الحكم الشرعي عند الفقهاء اذا اذا رات التمييز حين يقول ايجاب الصلاه هو ذات اللفظ اقيم الصلاه هذا الحكم الشرعي عند الاصوليين وجوب الصلاه مدلول أقيم الصلاة هل وجوب الصلاه فعل لا ليس بفعل لانه نظر لانه مدلول معنى مفهوم هذه عبارات مترادفه مفهوم ومعنى مدلون اذا وجوب الصلاة وجوب الصلاه هو الحكم الشرعي عند عند الفقهاء بقي ماذا فعل المكلف فعلك قلت يعني التلبس بالفعل عين يسمى ماذا يسمى واجبا يسمى واجبا اذا شيخ الإسلام هنا قرر ماذا عندنا ايجاب ووجوب وعندنا تحريم وحرمه وهنا نقف نقول شيخ الإسلام لم ينازع الاصوليين في هذه المسألة فهو صحيح التقسيم صحيح هو وهو صحيح في نفسه فالاجاب والتحريم يعود إلى خطاب الشارع وكلامه والوجوب والحرمه فهو صفه الفعل قال والفقهاء يثبتون هذين النوعين من الأحكام ما هما النوعان ايجاب تعلق بذات الكلام ووجوب تعلق بفعل المكلف بفعل المكلف الفقهاء يثبتون هذين النوعين الاجابه حكم شرعي الوجوب حكم شرعي لا اشكالا فيه لكن ذاك حكم شرعي عند الاصوليين باعتبار المصدر وهذا حكم شرعي عند الفقهاء باعتبار المتعلق باعتبار المتعلق الذي هو فعل المكلف تعلق به كذلك الخطاب متعلق وفعل مكلف متعلق به اذا كلاهما صحيح هذا حكم وهذا حكم وأما عند المعتزله قال واما المعتزله فلا تثبت الا الثاني الذي هو فعل المكلف السابق الذي حكيناه عن صاحب التحبير اما المعتزله فعندهم الحكم الشرعي الصفة الفعل فحسب وأما ما يتعلق به بالمصدر فالالتفات اليهم اليه البت المصدر عندهم هو العقل وليس هو الشرع ليس هو الشرع هو العقل فاذا كان كذلك فالحكم صفه لفعل المكلف لو قلنا الحكم صفه لخطاب الله حينئذ خرج العقل بقي عنده مشكال إذا العقل يعتبر اصلا والشرع كاشف اذا لا يمكن ان يكون المصدر هو هو الخطاب وانما المصدر هو هو العقل ولذلك نقول مساله العقل هذه مساله خطيرة جدا قالوا والفقهاء وام المعاتزله فلا تثبت الا الثاني والجهميه ومن وافقه من وغيرهم لا يثبتون الا الأول الذي هو الاجاب وهذا ليس الجميع انما بعضهم إن كان المراد به من يتكلم في المعتقد فقد يقال أما عند الاصوليين هذا قد نزع فيه اذ ليس عندهم للاحكام سبب ولا ولا حكمه هذا إذا إذا نفي تعلق الحكم بالعين لعدم الإيمان بالسببية والحكمه فقد يقال قد قال واما النفي مطلقا هذا فيه شيء من من النظري قال والمقصود أن كل واحد من النوعين لا يثبت إلا بالدليل الشرعي او كذلك سواء كان الإيجاب أو الوجوب أو الواجب لا يثبت إلا بدليل شرعي الا واجب الا ما اوجبه الله تعالى ولا حرام الا ما حرمه الله تعالى وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في الحالين فإذا انتفى الدليل الشرعي لزم انتفاء هذا الحكم لكون ثبوته مستلزما للدليل الشرعي وثبوت الملزوم بدون اللازم محال اذا لا حكم إلا من جهه الشرع وأما العقل فليس مصدرا من مصادر التشريع البتة فاحفظ هذه ولعل هذا الكلام الذي كناعه الشيخ الاسلام التيمي رحمه الله تعالى هو الذي اختصره المرداوي في التحبير فقال وقال الشيخ تقي الدين الحكم الشرعي كانه فهم ما سنذكره قال قال الشيخ تقي الدين يعني بتي رحمه الله الحكم الشرعي يتناول الخطاب وصبه الفعل صحيح الحكم الشرعي يتناول الخطاب وصبه الفعل كانه قال يتناول الاجابه والوجوب والواجب وجعله صلى الله وسلم لفعل مكلف اذا لا اشكاله فيه يتناول الواجب ويتناول الاجاب اذا يتناول النوعين ولذلك قال عند الفقهاء يسمون النوعين ماذا حكم شرعيه وهو حق بخلاف المعتزله والجهميه وبعض الاشاعره قال يتناول الخطاب وصبة الفعل قال وهو, قال وهو قول السلف والجمهور يعني على هذا القول فيتناول وصفه المحكوم عليه وهو الفعل قال ويتناول العبد والاعيان التي أبر بتعظيمها او اهانتها العبد يعني ذات الشخص أو الاعيان التي أمر بتعظيمها أو اهانتها يعني أمر بتعظيمها وأمر بهانتها ان كان مما مما يهان واما ما امر بتعظيمه فلا فلا يهان بل النهي عن عن اهانته فيفيد كلام صاحب التبخير ان شيخ الاسلام يرى ان الاعيان قد تتعلق بها بها الأحكام لكن هذا إن جعل بأن مرده إلى فعل المكلف وحينئذ استقام الامر واما إذا كان المراد بانه جاء في الشرع كذلك حينئذ لا اشكاله في هو جاء في الشرع كذلك حرمت عليكم الميته حرمت عليكم مهاتك وجاء في الشرع لكن ما المراد هنا كيف نفهم الكلام فحول الخطاب كيف نفهمه نقول المراد به ماذا الا يتعلق فعل للمكلف بهذه المحرمات الميتة مرتنبة حين يدل ذلك على أن التحريم انما توجه لفعل مكلف على كل مع شيخ الاسلام فيما اثبته هنا لا نزاع عقدي ثم المرد إلى الخلاف اللفظي فوصف الاعيان بأنها رجس وإن كان فيها وصف قبح قبل التحريم فالذي اتصف به بالتحريم لم يكن ثابتا قبل ذلك تا كلام المردوي قال فوصف الاعيان بأنها دجس قد يقال بأن قد قال بأن الوجسيه ليست بحكم شرعي تكليفي فليست متعلقه بفعل المكلف كذلك وانما هي اوصاف كالصحه والفسال هذه أوصاف معلقه على اعيان متى ما تحققت يقال للمكلف افعل كذا ولا تفعل كذلك اليس الخطاب خطاب الوضع كما سياتي هو امارا للإشارة إلى فعل مكلف افعل ولا تفعل زوال الزوال الشمسي هذه ليست من فعل المكلف وانما هي ماذا من فعل الله تعالى هل تعلقت بفعل مكلف نعم تعلق بفعل مكلف بماذا من حيث كونه اذا راى وادرىك الزوال وجب عليه صلاة الظهري أو وجبت عليه صلاة الظهري وأما عين الحكم الوضعي فلا علاقه له به البتة كذلك لو حكم بكون هذه الميتة نجسة اذا ما العلاقة بين المكلف وبين هذه النجسة الا يأكل ولا ان ينتفع بها اذا رجع الى ماذا الى فعل مكلف هذا الذي يظهر العلم العلم عند الله ان الشرع اذا اسند الحكم الشرعي إلى الاعيان فمراده ابتداء وانتهاء هو فعل مكلف ثم هذه اللسيه ونحوها هذه تعتبر من خطاب الوضع وليس في خطاب التكليف خطاب التكليف لا يقال أن ان الميت حرم عليه شيء انما الذي يحرم عليه من المكلف هكذا قال فوصف الايام بانها رذس كان فيها وصف وقبح قبل التحريم هو كذلك قبل التحريم هي قبيحه كذلك يعني وجد القبح قبل الشرع ومر معنى التحسين والتقبيح العقلي قبل الشرع فالذي تصب به التحريم لم يكن ثابتا قبل ذلك انما ثبت القبح العقلي قبل الشرع ثم جاء الشرع بوصف التحريم سلمنا بهذا او لا سلمنا بهذا قلنا هذا مذهب اهل السنه والجماعه القبح العقلي هذا مدركم بالعقل ومدركم بالحس والتجربة بان هذه مفسده مثلا او خبيثة. ثم بعد ذلك جاء الشرع فبين انها انها حرام فالقبح العقل سابق على الشرعي لو لا الشرع لما أثبتنا تحريما لكن الشرع دل على أن هذه محرمه والعقل دل على الوصف وعلى الحكم بكونه مذموم لكن لا يدل على على التحريم هذا مرة تفصيل فيما فيما سابقا وقول الناظم ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزما فواجب أو لا فندم أو جزم قول الناظم ان اقتضى الخطاب الى اخره هذا تقسيم للحكم الشرعي خطاب الشرع نوعان خطاب شرع الذي سمى بالحكم التكليفي وخطاب شرع الذي سمى بالحكم الوضعي قدم الأول الذي التكليفي قال هنا تقسيم الحكم الشرعي وكون الاصوليين جعلوا مورد القسم الخطاب لانه معناه بعض يرى ان هذا تنويع عنده مشكله هنا الخطاب السرور بالمعنى النفسي فاذا قلت المعنى النفسي هذا ان اقتضى طلب ايجاد طلب كف كل منهم جازم مع غير الجزم اذا خمسه انواع صار ماذا صار الخطاب الذي هو المعنى النفسي يتنوع فدخلوا في اشكال هل الكلام النفسي يتنوع او لا على قولي على, على قولي لكن عندنا الحمد لله ليس عندنا اشكال فالخطاب هو ها هو كلام الله اللفظ والمعنى اللفظ والمعنى يتنوع او لا يتنوع نعم يتنوع امر ونهي وتمني واستفهام ولا اشكال فيه لا اشكال هذا كمال من كمال الصفه أنه يتنوع اما عند هؤلاء المبتدعه فهذا محل نزاع عندهم وكون الاصوليين جعلوا مورد القسم الخطاب لانه معناه يعني الحكم الشرعي هو الخطاب هو هو الخطاب قوله ان اقتضى الخطاب الذي هو كلامه تعالى ذو اللفظ والمعنى شرح يقول الخطاب الكلام النفس ونحن ناتي بالعباره الصحيحه ان اقتضى الخطاب الذي هو كلامه تعالى ذو اللفظ والمعنى وإن فسر بعضهم أو عرف الحكم الشرعي بانه كلام الله كلام رب تعلق بما يصح فعلا لمكلف في علم الى قال كلام ربي بناء على الفرار هل يسمى خطابا في الازل ام لاقا نريح انفسنا فنقول ماذا كما قال الله تعالى وكلم الله من موسى تكريما يعني في الأزل اذا نقول كلام الله بدلا من ان ناتي خطاب ثم الخطاب يقتضي مخاطب ومخاطب ندخل في متاهات عقدية فحفاظا على باب المعتقد قالوا اذا نترك مساله الخطاب فنقول ماذا كلام الله المتعلق هذا هو السبب في عدول صاحب المراق عن عن نوع عن صاحب الاصل الذي الخطاب جمع الجوامع خطاب الله عادل عنه فرارا عن هذا المازق الذي الجواب فيه عندهم فيه في حيرا اذا الذي وكلامه تعالى ذو اللفظ والمعنى وهذه الاقسام في الحقيقة لنوع من الخطاب عرفنا فيما سبق خطاب الله المتعلق بفعل المكلف قلنا ليس كل خطاب الله متعلق بفعل مكلف منه متعلق بذاته من وما تعلق بالملائكه من وما تعلق بالجماد من وما تعلق بالاخره الى قلنا ليس كل خطاب يتعلق بماذا بفعل مكلف واحترازا عن خمسه اشياء مرت معنا في اوائل الكتاب اذا ليس المراد مطلق الخطاب وإنما المراد به نوع من الخطاب ما هو الذي أخذناه قيدا في الحدي وهو الخطاب المتعلق بفعل مكلف بهذا القيد نقول هذا الذي يتنوع إلى هذه الانواع الخمسة اذا قوله ان اقتضى الخطاب اطلق الخطاب حينئذ الاولى ان نقول ال هنال العهد الذكري بمعنى الخطاب المقيد سابقا ليس مطلق الخطاب وانما هو نوع من انواع الخطاب فاذا كان كذلك فنجعل ال هنا العهد الذهني فنقول الخطاب الذي عهد ذهنا أخذه قيدا في حد الحكم السابق المتعلق بفعل المكلف اما ما عدا فلا يتنوع الى ايجاب وندب الى الى اخره وهذه الاقسام في الحقيقة لنوع من الخطاب الذي هو الحكم للجنس الذي هو الخطاب مطلق الخطاب فإن اقسامه لا تنحصر فيما ذكر اكثر من 5 وكذلك فإن منه ما لا يتعلق بفعل المكلف بل يتعلق بماذا بذات الله تعالى ويتعلق باسماءه يتعلق بصفاته وهذا لا يتعلق بفعل المكلف فإن منه ما لا يتعلق بفعل المكلف غير ذلك ما سبق بتعريفي الحكم ثم إن الأصول ليس له تعلق بالخطاب العام وإنما تعلقه بنوع منه مسمى بالحكم وهو كذلك فلا داعي لجعل المقسم مطلق الخطاب مع ادائه لما ذكرناه من عدم للحصار وتصحيحي او وتصحيح جعلها اقسام للخطاب يحتاج لمعونه بان نجعل ال هنا للعهد الذهني فنقول الخطاب المتعلق بفعل المكلف الى فيعود لي للحكم لان اقتضى الخطاب هنا كلام ذو اللفظ والمعنى لاقتضاء بمعنى الطلب اقتضى كذا يعني طلب كذا طلبه طلب كذا إن اقتضى الخطاب يعني إن طلب الخطاب إن طلب الخطاب الخطاب له مقتضى مقتضى الخطاب الطلب ثم الطلب اما يكون طلب فعل أو طلب ترك اما يكون طلب فعل أو طلب ترك طلب فعل صلي هذا خطاب ايجاد الصلاة طلب ترك لا تأكل الربا لا تقربوا الزنا اذا الاقتضاء هو الطلب ان اقتضى الخطاب إن كان الخطاب يقتضي يعني يطلب قال فعلا فعلا هذا مفعولا به ان قولي اقتضى الخطاب وهذا فاعل فعلا من المكلف نقيده به بالمكلف على الحد السابق والمراد بالفعل هنا ما يشمل نحو القول والنية كما مر معنا في الحد السام ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فعل ملتزم متزم على صبه لفعلا ملتزما هذا الأصمة وقف عليه بالسكون على لغته نغة ربيعه لغه ربيعه قال في المصباح المنير لزم شيء يلزم لزوما ثبت ودام ثبت ودام ويتعدى بالهمزه ويقال المزمته اي اثبته وادمته ولزمه المال وجب عليه وجب عليه فبسر الوجوب به باللزوم والعكس بالعكس ولزمه الطلاق وجب حكمه وهو قطع الزوديه والزمته المال والعمل وغيره فالتزمهم فالتزم فالتزام فيه ماذا فيه موافقه يعني هو لزوم وزياده الزامته العمل فالتزمه يعني اشبه ما يكون به وجود قناعة أو ايمان به حينئذ يكون الالتزام ليس كل لزوم التزاما وانما يكون به بالعكس بيه بالعكس ولازمت الغريمه ملازمه ولازمته الزمه أيضا تعلقته به ولزمت به كذلك وإن كان المشهور التعبير به بالجزم وفسر الوجوب لغة باللزوم كما في القاموس وجب يجب وجوبا وجبه وجبة اللازم والمشهور من عبارة الاصوليين هنا هو التعبير بالجزم وهو التعبير بالجزم وانما عدل من جهتي الظن قال ابن فارس ويرى انه اخصر الجيم والزاء والميم اصل واحد وهو القطع جزما اي قطعا يقال جزمت شيئا اجزمه جزما ما ضرب والجزم في الاعراب يسمى جزما لانه قطع عنه الاعرابه قطع عنه الاعرابه اذا اين قط الخطاب فعلا ملتزم اي جازما اي جازما بمعنى ماذا قاطعا بانه لا يحتمل النقيض يعني يمنع من نقيضه قال السيوطي في الشرح وقولك الاصلي ملتزم وجزم وجزم اخصر من قول المنهاج ومنع النقيض ومنع النقيض حيث قال في منهاج الخطاب ان اقتضى الوجود ومنع النقيضه يعني يمنع ماذا يمنع الترك إذا قيل اقتضى الوجود يعني لا من ايجاده اقتضى الوجود ثم قد يمنع النقيض الذي هو ماذا الترك هذا يسمى واجبا اذا عبر بالجزم أو عبر عن الجزم بماذا بمنع النقيض والنقيض المراد به ماذا ما يخالف الوجود ان اقتضى الوجود يعني طلب الوجود ومنع النقيضه فوجوب وان لم يمنع فندب وان اقتضى الترك ومنع النقيضه الذي هو الوجود عكس الأول فحرمه وإلا فكراهة وإن خير أو خير فاباحه اذا عدل عن قول صاحب المنهج منع النقيض لكونه ملتزم وجزم أخصر من قول منع النقيض انه على كلمتين مضاف ومضاف اليه او منع النقيض هذه جملة فعليه حينئذ ناتي بلفظ واحد وهو كذلك طلب الفعل المانع من النقيض والتحريم طلب الترك المانع من النقيض هكذا قال في الابهاج والاباحه هي التخير بين الفعل والترك قال في الابهاج ولك ان تجعل مكان المانع من النقيض الجازم في جميع المواضع فهما مترادفان فهما مترادفان اذا دل ذلك على ان قوله جزم ملتزم ماذا أنه اقصر من قول منهاج لأن المنهاج كان كتابا مشهورا يعني قبل الجمع هو المعتمد ولذلك ناظر بينه وبين منهاج على جهه الخصوص والا قد يقول قائل ما ذكر منهاج ما الفائده قل لان في سابق الكتاب الذي يعتبر مشهورا وهو الذي يشرح ويدرس ويحفظ له مكانته حين إذا خالفه في كتاب آخر ياتي المقارنه معه مع ذلك الكتاب الذي قال اقصر من قول صاحب المنهج فقوله ملتزم اي جازما ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم اي جازما وذلك بان لم يجوز تركه منع الترك منع النقيذ الذي هو ماذا الذي هو الترك فامر بالوجود ومنع نقيضه الذي هو الترك يسمى جزما يسمى قطعا فواجب فهذا الفعل الذي ومتعلقه واجب عبر بالواجب كان الاول ان يعبر بماذا بالايجاب هذا الاول ان يعبر بالايجاب لانه عرف الحكم عند الاصوليين ثم خطاب الله بالانش اعتلق اذا كان الاولى إذا قسم الخطاب ونوع الحكم الشرعي ونوعه على طريقه الاصوليين فياتي بالايجاب لكن قد يقال بانه لم يصحفه نظم في بذلك فواجب أي فهذا الفعل الذي اقتضى الخطاب ايجاده على جهة الجزم فهذا الفعل الذي هو متعلقه واجب والحكم الذي هو خطاب الله ايجاب لان الإيجاب هو الحكم والوجوب اثره والواجب متعلقه صبته للفعل فالواجب هو هو المطلوب الفعل هو المطلوب الفعل نعم الواجب هو المطلوب طلبا جازما الفعل المطلوب طلبا جازما او تقول المطلوب الفعل طلبا جازما عبر في الامهجه المطلوب الفعل طلبا جازما او الفعل المطلوب طلبا جازم هذا تعرف الواجب فالنذر حينئذ يكون لماذا؟ للفعل ذاته فنصفه بكونه واجبا لكونه متعلق الايجاب متعلق الايجاب فهو واجب اذا كما مر في كلام البرماوي وغيره انه يشتق اسم من الحكم الذي تعلق به وتعلق بالفعل الايجاب فنقول الفعل واجب تعلق بالفعل الندب فنقول حينئذ الفعل مندوب وهكذا أو نقول مقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما ما فعل اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما واما الإجاب فهو الخطاب المقتضي للفعل طلبا جازما اذا فرق بين التعريفين الإجاب الذي هو وصف للخطاب باعتبار مصدره نقول التعريف هنا الايجاب هو الخطاب ناخذ مصدرا ناخذ جنسا في الحد هو الخطاب المقتضي للفعل طلبا جازما وإن اردنا الواجب فحينئذ نقول ماذا مقتضى ما فعل اقتضى الشرع طلبه طلبا جازما او شئت تقول المطلوب الفعل طلبا جازما او شئت تقول الفعل المطلوب طلبا جازما إن نظرت إلى الطلب عبرت بالخطاب ان نظرت الى المطلوب عبرت بالمطلوب أو الفعل واضح النظر هنا يختلف اما الى الطلب واما إلى المطلوب الطلب هو الايجاب والمطلوب هو هو الواجب فرق بين النوعين قال أو او لا فندب او لا ان اقتضى الخطاب فعل ملتزم فواجب أو لا فندب يعني او اقتضى الخطاب فعلا فعل. لا يعني لا يكون ملتزما لا يكون جازما بمعنى جوز الشرع تركه جوز الشرع تركه فندب اي فهو ندب ولم يقل مندوب كما قال واجب هو غاير بينهما هذه طريقه فيها الجمع بين الطريقتين بين اصوليين والفقهاء يعني مزج بين الطائفتين حينئذ فندب اي مندوب نوله إذا اردنا ماذا ان نجعله كالسابق ولنا ان نقول فندب على طريقه الاصليين يعني فهو فهو ندب فندب فوقع في جواب الشرط لذلك اين الشرط اين اقتضى اين اقتضى اقتضى الخطاب فعلا لا يكون ملتزما اي جازما بان جوز تركه فندب فهو ندب ندب هذا خبر مبتدا محذوف والفاء واقعه في جواب الشرط اي فهو ندب فالندب حينئذ هو الخطاب المقتضي للفعل طلبا غير جازم نعبر بالخطاب واما المندوب فهو المطلوب الفعل طلبا غير جازم او شئت تقول مقتضى الشرع طلبه طلبا غير غير جازم او جزم تركا وتحريما هذا النوع الثاني قلنا الخطاب إما أن يقتضي طلب الفعل طلب الفعل يعني طلب ايجاد الشيء ثم اما ان يكون مع الجزم او لا فان كان مع الجزم فهو الواجب كما عبر الناظم هنا او لا مع الجزم فهو الندب كما عبر الناظم هنا النوع الثاني أن يقتضي الشالع أو أن يقتضي الخطاب طلب ترك ليس طلب ايجاد انما طلب ترك ثم هو كذلك قسم الى الى قسمين اما مع الجزم أو لا كسابقه فإن كان مع الجزم فهو التحريم أو لا فنوعان كما سياتي على كلام الناظم هلال او لا فندب قال أو جزم ترك أو أي وان كان الخطاب خل على تقدير الجمل السابقة الجمله الأولى هي التي مقصوده إن اقتضى الخطاب ثم تعيدها مع مع البقيه أو أي وإن كان الخطاب جزم أي جازما جزم جزم هذا فعل ماضي يقف عليه بالسكون حينئذ يعبر عنه بكونه أراد به الجازم أو جزم أي جازما لان الجمله هنا وقعت صفه او خبرا حينئذ تؤول به بالمفرد أو ايوه ان اقتضى الخطاب جزم ترك هذا مفعول له اقتضى جازم اي جازما بان لم يجوز الفعل اليس كذلك بان لم يجوز الفعل الجزم في طلب الاجاد بان لم يجوز الترك والجزم في طلب الترك بان لم يجوز الفعل أو جزم أي جازما بان لم يجوز فعله طلبه ماذا طلب طلبه, طلبه تركه اقتضاه تركن هذا المفعول لفعل محذوف المقدر تركن قابل الفعل بالتركنا جعل المقابله بين الفعل وبين الترك نظرا للعرف أي الذي لا يعد الترك فعلا وترك فعله لذلك في خلاف حينئذ نظرا للعرف بمعنى أنه أراد أن يعمم التقسيم هنا ليشمل القولين ممن يرى أن الترك فعل وممن يرى أن الترك ليس بفعل فعنبر بي بالتركي بناء للعرف والا فالترك المقتضى في الحقيقة فعل ترك المقتضى هنا فهو فعل وهو الكف كما سياتي انه لا تكليف الا بفعل وانه في النهي الكف فقوله ترك أي كفا يفسر بالصحيح لانه سياتي ان الترك فعل في صحيح المذهب واذا كان كذلك حينئذ الاصل طرد الصواب في المسالتين فيعبر هنا بالكف لكن عبر بالترك من أجل ماذا تعميم الخلاف فقوله تركنا يكفا بان لم يجوز فعله فتحريم اي فهو تحريم فالتحريم حينئذ هو الخطاب المقتضي للترك طلبا جازما خطاب المقتضي للترك طلب جازم والحرام هو الفعل المطلوب وتركه طلبا جازما كذلك الفعل المطلوب وتركه طلب جازمه أو المطلوب الترك طلب جازمه أو ما اقتضى الشرع تركه طلبا جازما كل تعريف متقابله متقاربه وقوله فتحريم انسب من قول من قال فحرمه ومن قول من قال فحراما من قال ايجاب كما قال ندب فهو انسب وقوله فتحريم كذلك انسب لما سبق وان كان التعبير بكل منها صحيحا اذ الحكم الذي هو خطاب الله اذا نسب الى الحاكم سمي ايجابا او تحريما أو الى ما فيه الحكم وهو الفعل يسمى وجوبا او واجبا او حرمه او حراما فالوجوب والايجاب كما سبق متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار وهو كذلك قال وإلا ها يعني وإن لا ادغمت إن النون في في اللام وإن إذن هي الشرطيه مدغمه في في اللام والا اصلها ان الشرطيه أدغمت في لام نافيه اي وان اقتضى الخطاب ترك لا مع الجزم صحيح وان لا وان اقتضى الخطاب ترك لا مع الجزم لا مع الجزم هذا يسمى ماذا إن ان اقتضى الخطاب ترك لا مع الجزم فكرهن كما قال الناظم والا أي وان اقتضى الخطاب ترك اللام مع الجزم لا مع الجزم هذا على ما مشى عليه الناظم كاصله نوعان نوعان صواب انه كرهن لكن هذا على نوعين هذا على على نوعين بأن طلب الترك طلبا غير جازم وورد نهي به خاص بعض النسق قص وورد نهي به يعني وقد ورد نهي على تقدير قد لان ورد هذه جمله حاليه يعني والحال انه قد ورد نهي خاص به أو مخصوص أو بنهي مخصوص حينئذ هذا يعتبر ماذا يسمى كراهه يسمى قال والا وان لا وقد ورد نهي به أي طلب الترك هنا غير الجازم خاصه أي بنهي مخصوص من نص أو اجماع او قياس وفي نسخه قاصد أي مقصود اي اي مقصود والاول اولى خاصه اولا لموافقه الاصلي جمع الجوامع جمع الجوامع اخذ هذه الجملة وهذا الحكم من الجوين الجويني عبر بالمقصود وهو خالفه عبر ب بالخصوص هذا اولا ثانيا يدل عليه شرح الناظم حيث قال فان كان بنهي مخصوص فعبر به بالمخصوص ودل على ان خص هو النسخه الصحيحة ان شاء الله تعالى هو أقرم هو واضح هو اوضح كذلك اما مقصود هذا فيه اشكال فكره بضم الكاف وفتح أي اي الخطاب المدلول عليه بنهي غير جازم مخصوص يسمى كراهه سما كراهه اذا إن تضل الخطاب تركا لا مع الجزم نظرنا هل جاء النص بتخصيصه او لا ان جاء النص بنهي خاص به فيسمى كراهه والا فلا يسمى كراهه اذا هذا النوع لا مرتبتين ننظر فيه ان اقتضى الخطاب الترك لا مع الجزم هل جاء دليل خاص بالترك كما قال فلا يجلس إذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس هذا نهي خاص قالوا هذا يسمى ماذا يسمى كراهه لانه جاء النص به الا لم يرد نص حينئذ يسمى خلاف الاولى قال يسمى كراهه كالنهي في حديث الصحيحين إذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس ها فلا يجلس جاء نهي خاص حتى يصلي ركعتين هذا يسمى ماذا يسمى كراهه وليس المراد البحث في الامثله مراد المثال فحسب اذا لا يجلس هذا نهي مخصوص لا مع الجزم يسمى ماذا كراهه أو فقد فضد لولا او فقد ما الذي فقد النهي المخصوص فهو يعني يسمى ضد لولا فهو ضد لولا ضد كما مر المخالف يعني خلاف الاولى خلاف لولا الضد بمعنى خلاف وهو ضدك اي مخالفك ضادك اي خالفك او فقد مغير الصيغه يعني فقد النهي الخاص وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من اوامرها قال الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الامر بالشيء امر ايجاب يستلزم النهي عن ضده نهي تحريم قاعده واضحه الامر بالشيء امر ندب يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الاولى بشرط الا يكون ثم نهي خاص فاذا امر بصلاه الضحى لم يرد نهي عن ترك صلاه الضحى فإذا ترك صلاة الضحى حينئذ نقول هذا وقع في في خلاف الاولى لماذا لأن الأمر بالشيء أمر ندب صلاة الضحى مامور بها وهي مندوبه حينئذ يقول الامر بالشيء امر ندب يستلزم النهي عن ضده وهو ماذا او ما يسمى به بخلاف الاولى ولذلك عبروا في قاعده عامه تدل على خلاف الاولى قالوا النهي عن ترك المندبات المستفاد من اوامرها هذا الذي يعنون بخلاف الاولى قاعده له عامه ليس عندنا خلاف أولى إلا وهو ماخوذ من ترك المندبات من اين اخذنا النهي قالوا الأمر بالشيء أمر ندب يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الاولى فهو منهي عنه وهو منهي عنه فان الامر بالشيء يستلزم النهي عن عن تركه عن عن تركه فضد لولا الاصل فضد الاولى ضد لولا بنقل حركه الهمزه الى اللام ودرجها واولغه وهنا للوزن لكنه هو لغه ثابته اذا كان كذلك يخرج على على لفظ ضد الاولى فهو خلاف الاولى خلاف الاولى فالخطاب المدلول عليه بغير المخصوص يسمى خلاف الاولى بغير المخصوص لم يرد فيه نهي خاص وإنما أخذ من قاعده عامه فيندرج حينئذ الخلاف الأولى تحت القاعده العامه يسمى خلاف الاولى كما يسمى متعلقه بذلك فعلا كما يسمى متعلقه بذلك يعني هنا جاءه مشكله لذلك يعترض على صاحب الاصل إذا قيل خلاف الأولى خلاف الاولى يعني الأولى أن يكون كذا فلم يرد خلاف الأولى هل هذا وصف للخطاب او وصف لفعل المكلف لهما معا الخطاب خلاف الأولى ولذلك قالوا هذه اساءه ادب من المصنف لانه وصف الخطاب الذي هو الكلام النفسي ويكون خلاف الأولى عرضه في ذلك حينئذ قال هنا فالخطاب اذا بحث بالخطاب المدلول عليه بغير المخصوص يسمى خلاف الأولى خطاب نفسه يسمى خلاف الأولى لكن هذا إذا قالوا بذلك يعني إذا جاء بمثال واشهدوا إذا تبايعتم اشهدوا اذا تبايعتم هذا جاء الامر به لم يرد النهي افتراضا لم يرد النهي عن عن تركه حينئذ نقول الاشهاد سنة طيب تركه خلاف الأولى من اين اخذنا خلاف الأولى وصف لذات اللفظ لماذا لأن اشهد يسلزم وهو ندب يسلزم النهي عن ترك ضدي عن, عن عن ضده وهو النهي غير المخصوص النهي غير غير المخصوص لانه لم يرد لا تشهد فدل ذلك على أن الوصفه يتعلق بالخطاب ذاتي كما أنه يتعلق بماذا بصفه فعل مكلف اذا خلاف الاولى وصف للخطاب كما انه وصف لفعل المكلف لانه حكم شرعي كالإيجابي مع الواجب هنا اتحد اللفظان ليس عندنا خلاف الأولى باعتبار الخطاب لفظ يخالف خلاف الأولى باعتبار وصف فعل المكلف لانه محدث لم يعتني به الاصوليون قال كما يسمى متعلقه بذلك فاتحد اللفظان اتحد اللفظان فعلا كان كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم أو تركا كترك صلاه الضحى يعني خلاف الاولى قد يكون فعلا كمسافر لا يتضرر بالصوم فصام الصوم خلاف الأولى صومه خلاف الاولى وكذلك باعتبار الترك وقلت لكم البحث ليس في الامثله والشان لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض احتمال لكن هذا المراد به المثال صام في سفر لا يتضرر قالوا خلاف الاولى اذا خلاف الأولى صار فعلا ترك صلاة الضحى هذا خلاف الاولى اذا خلاف الاولى صار تركا فيوصف به الفعل ويوصف به بتركه والفرق بين قسمي المخصوص وغيره أن الطلب في المطلوب بالمخصوص اشد منه في المطلوب بغير المخصوص وكذا يعني ما نص الشارع عليه بعينه فهو اشد كل منهما منهي عنه ما عدم الجزم لكن ايهما اشد ايهما اقوى في الشرع لا شك ان ما نص عليه الشارع اقوى وهذا لا اشكال فيه قال فالاختلاف نعم أن الطلب في المطلوب بالمخصوص أشد منه في المطلوب بغير المخصوص فالاختلاف في شيء أمكروه هو ام خلاف الاولى اختلاف في وجود المخصوص فيه يعني إذا اختلفوا في الشيء هل هو مكروه ام انه خلاف الأولى البحث في ماذا هل جاء نهي الخاص ام لا إذا بحث الفقهاء هل هذا مكروه ام خلاف الأولى تبحث عن ماذا عن النهي خاص هل ورد نهي خاص ام لا ان جاء نهي خاص فهو المكروه وإلا فهو خلاف الاولى فهو خلاف الاولى قال اختلاف في وجود المخصوص فيه كصوم يوم عرفه للحاج قالوا هذا خلاف الأولى خلاف الاولى صوم يوم عرفه للحاج خلاف الاولى رجح على القول بالكراهه اختلفوا صوم يوم عرف للحاج هل هو مكروه ام خلاف الأولى نبحث هل جاء نص في نهي الحاج عن الصوم قالوا لا اذا هو خلاف الأولى اثبت بعضهم حديثا ضعيفا صح عنده اذا هو هو مكروه اذا البحث في خلاف هل هو مكروه او خلاف الأولى بحث في النهي المخصوص ومن ثبت عنده حينئذ قال بالكراها ومن لم يثبت عنده قال بأنه خلاف خلاف الاولى هذه فائده في كتب الشافعي على جهة الخصوص لان هذا مصطلح خاص عند الشافعيه وأما غيرهم فلا يسلمون لهذا المصطلح قال رجح على القول بالكراهه لان النهي فيه غير مخصوص لأنه إنما السفيد من دليل سن افطاره يعني جاءت السنه بكون النبي صلى الله عليه وسلم افطر يوم عرفه اذا السنه ماذا الفطر هو المأمور به ندبا حينئذ يستلزم ماذا يستلزم النهي عن صومه ودل ذلك على أن صوم يوم عرفه للحاج اعتبر خلاف الاولى ولا يسمى مكروها لعدم وجود النهي الخاص وهنا سنه ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه افطر فيه كما ثبت في الصحيحين عن امي الفضل أمامة بنت الحارث أن نساء اختلفنا عندها في يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النساء يتفقهن في الدين جعلوا هذه المسألة مما يبحثن فيها الله السع فان بعضهن هو صائم وقال بعضهن ليس بصائم فارسلت اليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربا اذا افطره افطرا وهو يوم واحد حجه النبي صلى الله عليه وسلم يحج الا مره واحده فافطر ان جاء نهي حينئذ نقول على العين والراس وان لم يريت حينئذ نقول هذا السنه في الفطر وليس النهي مستفاده من حديث ابي داوود والنسائي وابن ماجه وغيرهم لضعفه وقيل مكروه صوم يوم عرفه للحاج مكروه اذا لابد ان يثبت ماذا نهيا خاصا لابد من ان يثبتا النهي الخاص قالوا لحديث ابي داود وغيري صح عندهم انه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفه إن صح صح الحكم وإن لم يصح لم يصح الحكم اذا المداره هون على إثبات النهي الخاص واجيب بضعفه عند اهل الحديث يعني هذا لم يثبت حينئذ يكون خلاف خلاف الاولى الذي هو صوم يوم عرفه بالنسبه للحاج وهذا التقسيم زاده المصنف على الاصوليين يعني خلاف الأولى والكراهه هذا لا يعرف عند الاصوليين عندما هو حادث من جهه مفاهيم ابن السبكي رحمه الله تعالى زاده المصنف على اصوليين اخذا من متاخري الفقهاء حيث قابلوا المكروه بخلاف الاولى في مسائل عديده وفرقوا بينهما ومنهم إمام الحرمين في النهايه الجويني بالنهي المقصود وغير المقصود هكذا عبر الجويني نهي مقصود به المخصوص ونهي غير مقصود وعنبه غير غير المخصوص وهو المسفاد من الامر وعدل المصنف إلى المخصوص وغير المخصوص يعني العبارة الاصليه التي نظر إليها وفرع عليها التقسيم الثنائي هنا هي عبارة الجوين مقصود وغير المقصود لكن لم يعبر بهذا وإنما عاد ليل لماذا الى المخصوص وغير المخصوص أي العامي نظرا الى جميع الاوامر الندبيه يعني كانه يقال هنا النظر في خلاف الاولى باعتبار دليل عام ليس عندنا دليل خاص وانما هو دليل العام الاوامر المستفاده منه وماذا نحن النهي المستفاد من الاوامر الندبيه اذا عندنا أوامر ندبية ليست ايجابيه وانما هي ندبيه هذه يستفاد منها ماذا نهي خاص فالقاعده عامه ونستفيد منه نهي خاص اذا ننظر اليه باعتبار ماذا باعتبار الفرع وباعتبار الاصل فلما كان المقصود قد يشعر بشيء ماذا يتعلق بأمر معين فيه اشعار بذلك فعدل عنه إلى وصف المخصوص وغيره غير المخصوص حينئذ يكون الفرق من هذه حيثية وهذا تعبير صاحب المحلي قال أي العامي نظرا إلى جميع الأوامر الندبيه بالنظر إلى جميع الاوامر الندبيه قال العطار قال شهاب معناه ان النهي الطالب لترك شيء المستفاد من الاوامر وإن كان في نفسه خاصا لانه مرتبط بشيء خاص لكنه لتوقف طلبه لترك ذلك الشيء على عام وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده يعني الاوامر المستفاده أو النواهي المستفاده من من الاوامر الندبيه هذا خاص وهو عام في نفسه لكنه مبني على قاعدة مبني على على قاعده وهذه قاعدة وصولية ومعلوم أن القواعد الاصوليه قواعد عامه فدل ذلك على ماذا على أن وصفه بكونه عاما باعتبار اصله الذي بني عليه وهو الأمر بالشيء يلزم النهي عن عن ضده او عن, عن تركه قال معناه أن النهي الطالب لترك شيء المستفاد من الأوامر وإن كان في نفسه خاصا يعني هذا التعبير لأنه مرتبط بشيء خاص بكونه لكنه لتوقف طلبه لترك ذلك الشيء على عام من وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده هذه قاعده عامه جاز أن يقال انه عام بسبب توقف توقفه على عام ولذلك فرق الناظم وان لم يكن الفرق واضحا بيينا الا أن المخصوص قد يكون أدق من من القصد وحاصلهم ان الامر بصلاه الضحى مثلا نهي عن تركها نهي عن عن تركها هذا لا يسلم مثال فقط ولا يسلم أن الامر بالشيء ندبا هو نهي عن عن تركه وانما تلك قاعده تكون خاصه بي بالايجابي وحاصله أن الأمر بصلاه الضحى مثلا نهي عن تركها وهذا النهي خاص ليس بعام لخصوص متعلقه لكن هذا النهي إنما يثبت إذا ثبت أن كل أمر بشيء نهي عن ضده لابد نثبت اولا بان قاعده عامه في المامورات التي هي ايجاب الامورات التي هي الندب فلما توقف ثبوت على ثبوت هذا العام موصف بانه عام وإلا في, في نفسه قد لا يقال بانه بانه عام لكن لما توقف على قاعده عامه انسبت حينئذ ثبت هذا الفرع فوصف كونه عاما باعتبار توقفه على شيء عام واما المتقدمون فيطلقون المكروه على ذي المخصوص وغير المخصوص هذا هو أنه لا فرق بين بين النوعين بل الخلاف الاولى قد يقال بانه إذا كثرت النواهي عن شيء ما حينئذ فعله يكون ماذا يكون خلاف الاولى يعبر به لاشكال لا فيه لكن كونه حكما شرعيا هذا قد ينازع فيه اذا المتقدمون لا يفرقون بين النوعين فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغير المخصوص وقد يقولون في الأول مكروه كراهه شديده إذا جاء النص به كما يقال في قسم المندوب سنة مؤكده لا شك ان السنه المؤكده هي اقوى مما يقال فيه سنه فذلك قد يقال مكروه كراهه شديده ويكون دونه ماذا ما ينصب بكونه مكروها لاشكال فيه وعلى هذا الذي هو مبنى الاصوليين يقال او غير جازم فكراهة على هذا الذي هو المشهور أو غير جازم فكراهة لا نحتاج نقول فقد او ب قصد او غير قصد وهي الخطاب المقتضي للترك اقتضاء غير جازم الكراها هي الخطاب المقتضي للترك اقتضاء غير جازم والمكروه المطلوب الترك طلبا غير جازم او مقتضى الشرع تركه طلبا غير غير جازم قال الكمال البعروف للاصوليين تقسيم الاحكام الى الخمسه وهي ما عدا خلاف الاولى وان الكراهه عندهم طلب الترك طلبا غير جازم ولما كانت الكراهه في الأول وهو ذنهي المخصوص آكد منها في الثاني وهو ذنهي غير المخصوص ووقع الخلاف في أشياء هل هي من الاول او الثاني خص بعض الفقه بعض الفقهاء الثاني باسم خلاف الأولى تمييزا له كما قال إمام الحرمين في النهاية التعرض للفصل بينهما مما احدثه المتأخرون يعني حادثا فظهر أن مقابلة الكراهه بخلاف الأولى وجعله اسما لنوع من الخطاب النفسي امر اخترعه المصنف وانه مع مخالفته لطريقة الاصوليين مخالف لطريقة البعض المذكور من الفقهاء ايضا لان هؤلاء إنما سموا بخلاف الاولى متعلق الحكم للحكم يعني هو اخذه ممن من؟, من بعض الفقهاء بعض الفقهاء خالف المصنف سموا به خلاف الاولى متعلق الحكم الذي هو فعل مكلف ولم يطلق هذه التسميه على على الخطاب فخالفه المصنف فاطلق التسميه على الخطاب على فعل المكلف اذا مع كونه مخالفا لطريقه الاصوليين المتقدمين كذلك خالف ما سند عليه وهو فعل بعض الفقهاء وإلا فعل الفقهاء انهم اطلقوا خلاف الاولى على على فعل المكلة واو قد جعله عاما وصفه للخطاب وصفا لفعل المكلة قال لان هؤلاء إنما سموا بخلاف الاولى متعلق الحكم للحكم بل تسميه الطلب النفسيه من على عقيدتهم القائم بالذات المقدسه خلاف الأولى صادر عن غفلة عن منافاته للادب يعني فيه ماذا في قله ادب اذا اطلق خلاف الأولى على المعنى القائم بالنفس قالوا هذا هذا قله ادب قال الناصص اخذ المسمى صحيح أخذ المسمى صحيح وأما أخذ الاسم فلا المسمى صحيح الذي هو متعلق الحكم الذي هو فعل المكلف واما الاسم بحيث انه بحيث انه يكون موازيا للايجاب والندب قال فلا لان تسمية الشيء المطلوب تركه بذلك لا تستلزم تسمية طلب تركه بذلك إذا سمي المطلوب بخلاف الاولى لا يسلزم تسمية الطلب قلنا فرق بين الطلب والمطلوب الطلب هو ماذا الخطاب والمطلوب هو فعل مكلف إذا سمي فعل المكلف المطلوب بخلاف الاولى لا يستلزم تسمية الطلب الذي هو الخطاب به بخلاف الاولى اذا لا لا استلزام والمصنف قد جعلها لازمه قال وفيها بشاعه ظاهره حيث ماذا انه وصف به كلام الباري جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى والصفات العلا هم عندهم خلط من من المساله في اصل يعني قال رحمه الله تعالى واذا ما خير وإذا ما خيرا خير بالبناء لي فاعل فهو احسن الجزء الثاني لكن بناء الفاعل اولى واذا ما خيرا بالبناء للفاعل الضمير الفاعل هنا يعود للخطاب خيرا ما الذي خيره ها إن اقتضى الخطاب إذا خيرا الخطاب صحيح اذا خيرا من المخير الخطاب الضمير هنا الفاعل ضمير مستتر يعود الى الى الخطاب اذا اراد ان يبين الاباحه يريد ردها الى الى الخطاب والضمير الفاعل يعود للخطاب الالف للاطلاق خير وما ها زائدة. طالبا ها خذ فائده ما بعد اذا زائده واذا ما خير والمعنى واذا خير الخطاب واذا خير الخطاب بين فعل الشيء وتركه فهو الاباحه فهو اباحه ولا فيها لان الاقتضاء طلب والمباح ليس, ليس فيها طلب والمباح المخير فيه المباح المخير فيه عرفه بالتحبير مقتضى الشرع التخير فيه عبر بالاقتضاء وله وجه مقتضى الشرع التخير فيه يعني سوى بين الفعل والترك خير العبد فيه وفي الاصل الذي هو جمع الجوامع او التخيير يعني او اقتضى الخطاب التخيير قال المحلي ذكر التخيير سهو ذكر التخيير سهوا تخيير ذكره سهوا اذ لا اقتضاء في الاباحه والصواب او خير كما في المنهاج يدعون المنهج اصل كما في المنهاج عطفا على اقتضى إذا الخطاب اما أن يقتضي وإما أن يخير أما أن يكون التخيير من مقتضى الخطاب بمعنى انه اقتضاه طلبه هذا ليس ليس مطلوبا ليس ليس مرادا وإنما نجعل الخطاب نجعل له وصفين اقتضاء وهو الطلب بنوعيه طلب ايجاد وطلب ترك النوع الثاني مما يتعلق بالخطاب وهو حكم شرعي ماذا التخيير التخير لو قيل اقتضى الشرع التخيره حينئذ صار التخير مما طلبه الشارع وليس مرادما ولذلك قال ماذا قال سهون وقال ان ينتقد المحلي صاحب جمع الجوامع لكن هنا قال ذكر التخير سهون قال الصيوطي وإذا ما خير كمن هاج اصوب من قول جمع الجوامع أو التخير عطفا على مدخول اقتضى اذ لقتضاء في الاباحه عطفا على مقط على مدخول اقتضاء اذ لقتضاء في الاباحه الاباحه ليس بها طالمه واجيب بان الاقتضاء هو التعلق المخصوص المراد هنا اقتضاء هو الطلب لا شك لكنه اعم من ذلك اعم من من ذلك اجيب بأن الاقتضاء هو التعلق المخصوص وليس من ضرورياته أن يكون طلبا فحسب بل هو طلب وزياده طلب وزياده فاذا كان كذلك فللا على صاحب الاصل إذا فسرنا الاقتضاء بانه مرادف للطلب حصل الاعتراض واذا قلنا بان الاقتضاء ليس مرادف للطلب بل هو طلب وزياده والطلب من ضرورياته قلنا لا اشكالا فيه في عبارة الناظم والخلاف لفظي هنا اجيب بأن الاقتضاء والتعلق المخصوص وليس من ضرورياته أن يكون طلبا بل قد يفسر بالاستلزام او الدلاله فلا يكون ذكره بالنسبة لالاباحه سهوا والمراد بالاقتضاء حينئذ ما يفهم من خطاب التكليف إذا قلنا ما يفهم من خطاب التكليف صار لا اشكاله في عطف التخيل على على الاختضاب وهذا جيد والمراد بالاختضاب ما يفهم من خطاب التكليم من استدعاء الفعل او الترك وبالتخير التسويه بين الفعل والترك فلا اعتراض ولا ولا اشكال وحدها, وحدها قد قرر حدها أي حد هذه المذكورات من اقسام التكليف 6 على ما ذكره ناظم تبع الاصلي مبتدا خبره قوله قد قرر قد للتحقيق وقررا مغير الصيغه والالف للاطلاق اي قد عرف بما ذكره يعني التقسيم يغني عن التعريف وقرر الشيء جعله في قراره وقرر عنده الخبر حتى استقر ادى استقرت ماذا حدودها بما بما ذكر فنقول الايجاب هو, هو الخطاب المقتضي للفعل اضطآءا جازما وهكذا كما سبق تقرير فيما بما سبق والنظم قدم هذه الجمله على اقسام خطاب الوضعي قال هو الصواب يعني صاحب الاصلي ذكر ما يتعلق بخطاب التكليف ثم خطاب الوضع ثم قال حدودها قد عرفت بما ذكر وكلمه النحو ذلك أخرها بعد خطاب الوضع هنا قدم قبل خطاب الوضعي قال هو الصواب خلاف ما في جمع الجوامع من تأخيرها كما لا يخفى وقد اشار اليه الزركشي فتقرير ذلك على المشهور أن خطاب الشرعي اما أن يرد باقتضاء الفعل أو باقتضاء الترك الاقتضاء بمعنى الطلب على المشهور أو بالتخير بين الفعل والترك فإن ورد باقتضاء الفعل فهو اما مع الجزم أو لا اما مع الجزم يعني القاطع او لا فان كان اقتضاء الفعل مع الجزم فإن كان اقتضائه الفعل مع الجزم يعني مع القطع المقتضي للوعيد على الترك فهو الايجاب نحو قوله تعالى اقيموا الصلاه اتوا الزكاه على نقول ماذا اقيموا الصلاه هذا خطاب مقتضي للفعل مع الجزم نعم مع الجزم كيف مع الجزم بمعنى انه لا يجوز له ترك الصلاه لا يجوز له ترك الصلاه فيترتب الوعيد على على الترك هذا يسمى ايجابا وان لم يكن اقتضاء الفعل مع الجزمي فهو الندب نحو اشهد إذا تبايعتم قالوا اشهدوا هذا أمر ودل القرين على, على أنه انه للندب باع النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد فدل ذلك على أن الأمر هنا مصروف اذا لو ترك الاشهاد ترتب الوعيد لا يترتب اذا أمر خطاب يقتضي الفعل لا مع الجزم دليله انه لم يترتب العقاب على الترك على دل على أنه انه ندب فالاشهاد عليه هنا كذلك قال واشهد اذا تبايعتم فان نس منهم رجدا فادفعوا اليهم أموالهم الى قولي فاشهدوا عليهم كذلك الاشهاد هنا مندوب وان وجد الخطاب باقتضاء الترك فهو اما مع الجزم المقتضي للوعيد على الفعل فهو التحريم لا تأكل الربا فان اكل ها ترتب الوعيد دل على أنه مع الجزم اذا الضابط في الجزم وعدمه هو ما يترتب على على ما يترتب عليه من وعيد أو عدمه فان ترتب الوعيد على الترك فهو ايجاب وان ترتب الوعيد على الفعل فهو فهو التحريم لا تأكل الربا فإن لعن رتب الوعيد لا تقربوا الزنا اولى مع الجزم فهو الكراها مطلقا سواء كان هناك مخصوص أو غير مخصوص نهي مخصوص أو غير مخصوص قال صلى الله عليه وسلم إذا توضى احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين اصابعه فانه في صلاه الترمذي وابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم لا يمسك لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبون بناء على المشهور أنه ماذا أنه مكروه لانه من الاداب جعل قرينه هنا ماذا كونه ادبا قال لا يمسك لا يمسكن أنه النهي هنا لماذا ليس للتحريم انما للكراهه بناء على ماذا على أن هذا من الأدب وكل ما كان من الأدب صار قرينة صارفة للنهي وكذلك كل مكان من الاوامر فهو ادب صار قرينه لي صرف الأمر من الايجاب الى إلى النجم هذا قول باطل قول قول باطل وان ورد الخطاب بالتخيير فهو الاباحه كقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الوضوء من لحوم الغنم ان شئت اتوضا وان شئت فلا ولا قال في البحر فلاحكام اذا خمسه على المشهور هذا هو المشهور انها خمسه وليس سته كما ذهب اليه الناظم كصاحب الاصلي قال ورأيت في تعليق الشيخ ابي حامد في اول كتاب النكاح انها ثلاثة ولذلك يعبر الاصيله يقول خمسه على المشهور لأن هناك من من يخالف المشهور فيقول ثلاثة وناك من يقول هي اثنان اذا فيه خلاف ليس مجمعا عليه قيل سته والمشهور انها خمسه وقيل ثلاث وقيل اثنان قال انها ثلاثه واجب ومحذور ومباح واجب ومحذور ومباح ولعله أراد بالواجب الطلب وبالمحظور الممنوع لعله هكذا لعله اراد بالواجب ها الطلب فدخل فيه المندوب هذا غريب لكن هكذا ولعله أراد بالمحظور الممنوع فدخل فيه المكروه دخل فيه المكروه هكذا هذه طريقه الفقهاء ان يصين عليه مرارا انهم لا يريدون ان يخطئوا لا يريدون لا من الاعتذار هذا اعتذار لا الواجب <تصفيق> الواجب يشمل المندوب اين هذا الا في اللغه ولا في الاصلاح لا في اللغه ولا في الاصلاح يعني هذا التاويل فاسد لكن هكذا وقيل اثنان حرام ومباح والمباح لا اشكال فيه انه قد يراد فيه ما اذن فيه في فعله فيشمل الواجب والندب والمخير فيه لا اشكال فيه اما الاول هذا بعيد ولذلك نقول حفظ مكانة العلماء لا يستلزم الا لا تخطي ليست تخطي لكل أحد لكن احيانا كلام لا يمكن ان يقبل كلام فاسد لكن يقال بان مكانته محفوظه ولكن هذا كلام فاسد فيرد كلامه لو كان ولو كان عالما ولم ليس معصومين ليس معصومين يعني كل ما يؤخذ من قوله و... ويراد لا يعارض صاحب الحق بدليل من الكتاب والسنه لقوله خالف فلانا ان تقول تبي كذا ما كيف تخالف فلان قل له هذا بدعه هذا لا يقوله مسلم الاصل الاصل انه لا يقوله مسلم الله عز وجل بين لنا قاصد قاعده عامه قال فانت نازعت في شيء فرده الى ابي مالك الشافعي احمد بن باز هزمين كلها ما ما قال ردوا الى, الى هؤلاء انما قال ردوا الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا الاصل كتاب وسنه ولا يعترض على صاحب الحق الذي استدل الكتاب والسنة بكوني خالف قول فلان قل له هذا لا يجوز شرعا اذا كان من طلاب العلم قد ياثم فالقد يعني انه حقق قد من التحقيق كيف تعدل عن الحق الذي دل عليه كتاب السنه لكوني قال لكونه قد خالف قول فلان وفلان اذا قيل اثنان حرام ومباح وفُسرت الاباحه بنفي الحرج عن الاقدام على الفعل فيندرج الواجب والمندوب والمباح هذا لا اشكال فيه وبقي شيئان أحدهم خلاف الأولى وهو قسم من اقسام المكروه لكن فرقوا بينهما بأن المكروه ما ورد فيه نهي مقصود وخلاف الأولى بخلافه وعرفنا هذا تفرقه باطله قال في شرح المهذب والاصح أنه غير مكروه يعني خلاف الأولى لانه لم يثبت فيه نهي مقصود يعني لا نعبر عن خلاف الاولى بكونه مكروها لا نقول بأن الشيء مكروه الا إذا دل الدليل عليه لكن الدليل هنا في إثبات هذه الاحكام الخمسه الواجب والمندوب الى اخره قد يكون دليلا عاما وقد يكون دليلا خاصا فلا يلزم من نفي الدليل الخاص نفي الدليل العام اولى يعني بعضهم يرى ان الشيء اذا وقع فيه اشتباه وخلاف له وجه عند اهل العلم ان خلاف قوي وخلاف معتبر هل هو حرام او مباح هذا نعطيه حكم الكراهه هل هذا مستقيم او لا بعضهم اذا قال بانه مكروه لكونه اشتبه فيه او اشتبه فيه قذا لم يثبت بدليل خاص قل لا النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك قال بينهما امور مشتبهات ثم حث على ترك المشتبهات فدل ذلك على أن الأمر المشتبه يعطى حكم الكراهه وهو صحيح لكنه بدليل عام لا بدليل بدليل خاص فان النظر هنا ليس كلما نفي الدليل الخاص نفي الدليل العام ولذلك قد نوجب بعض الأشياء بناء على ماذا ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب لم يرد دليل خاص لكن عندنا قاعده عامه الوسائل احكام المقاصد نقول هذا واجب عين الدليل ليس عندنا دليل خاص ليس عندنا قال الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما عندنا قاعده عامه ثبتت بالدليل بالدليل العام فدل ذلك على أن الدليل الخاص اذا نفي لا يستلزم منه ناف الدليل العام خطاب الشرع اذا قسمان احدهما خطاب التكليف بالامر والنهي والاباحه ومتعلقه الاحكام الخمسه الوجوب والتحريم والندب والكراهه والاباحه على المشهور عند الاصوليين لأن لفظ التكليف يدل عليه واطلاق التكليف على الكل مجاز من إطلاق الكل وإرادة الجزء لأن التكليف الحقيقة انما هو للوجوب والتحريم وجوب و التحريم هذا هذا المشهور وان كان الصواب ان المندوب والمكروه كذلك يعتبر من الحكم التكليفي كما سياتي في موضعه والواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح هذه محلن للاحكام الشرعيه وهي متعلقاتها وأما الاحكام نفسها فهي الايجاب والتحريم والندب والكراهه والاباحه قد تقدمت الاشاره إلى ذلك قال القاضي عضد الدين الوجوب في الاصلاح خطاب بطلب فعل إلى اخرين والواجب هو الفعل المتعلق للوجوب هو المتعلق للوجوب فهو فعل يتعلق به خطاب بطلب والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين